بسم الله الرحمن الرحيم قل أ ع و ذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غ ا س ق إ ذ ا و ق ب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إ ذ ا حسد